لآن القرآن أ موسوعه من النابلسي و للعلوم ا ل ا س ل ا م ل ه اسماء الله الحسنى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 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبط ا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى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 افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولينها ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك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 اولم تاتهم بينهما في الصحف الاولى ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لَقَالُوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك, فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى قل ك ل م م ت ر ب ص فتربصوا فستعلمون من أ ص ح ا ب الصراط السوي ومن اهتدى